إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه آما ويحرمونه آما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما ذكاء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرواه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيتنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحذر إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لن ترواها وجعل كلمة الذين تفعوا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم